أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج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 قرية أهلكناها فجاءها بأسنا, فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون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 وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مثؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما موريا عنهما من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 وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 حتى إذا داركم فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا فآتهم عذابا ضعفا من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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن قد وجدنا إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاؤ أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكلون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 ان افيض علينا من الماء او مما غزقت الله طولا ان الله حقمه ما على الكافرين قالوا ان الله حقما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت أسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا يقول الذين نسوه من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 ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغش الليلا نهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر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 وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته حتى إذا أقَلت سحابًا ثقالًا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأزلل به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 اللهن غيرون أ تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا لنراك في سفاهة قال الملأ الذين كفروا من قلبه إننا لنراك في من الكاذبين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 فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتها أنتم سميتها ما نزل الله بها من سلطان، فانتظرو إن معكم من المنتظرين، فانتظرو إن معكم مِنَ المنتظرين، فأجيناه والذين معه برحمه منا.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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فإن يأخدكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادم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 وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المحسنين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم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 توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وذكرو إذ كنتم قليلين فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة, فأخذناهم بغتة وهم لا يشون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض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 وأمن أهل القراء أي يأتيهم بأسنا ضحون وهم يلعبون مكر الله فَلَا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْهُمْ فَأَصْبَحُوا بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ البيانات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كَذَلِكَ يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإيو وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فظلموا بها فاضل كيف كان عاقبة المفسدين؟ وقال موسى يا فرعون إني رسول من ربي العالمين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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء الزحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المطربين قالوا يا موسى إن ما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحرو أعين الناس واسترحبهم وجاءوا سحرو أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم.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 فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناء ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم خاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إنا الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكان قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمن أن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولا معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل، إلى أجل إنهم بالغوه إذا هم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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكسون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء تَبَرَّمَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ خَذَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يسبون كم سوء العذاب يقتلون أبنائكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وَلَا ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلي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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ التُّبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجوهه إليه قال ابن أمّ إنا القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بيا الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها رَبَّكَ ربك من بعدها لوفور وَلَمَّا ولما سكت عموس الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار أوسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيامنا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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم أثقالهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعززهم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُظَعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُهُمْ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 وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم وقطعناهم في الأرض أممان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون خلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيففر لنا ويقولون سيففر لنا وإي يأتهم عرض مثله يأخذو ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يكونوا على الله إلا الحق وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ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 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ زُجْزِيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَمْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَمْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عن هذا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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَثْبَتَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنْ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 فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعَوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَةً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ايَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِن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 خذ العفو وأمر بالعقف وأعرق عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصْلَ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُنَّهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ